ليست اختيارية. طيب لو تكلم جاهل يحسبون أن أنه كلام دبابة سمين. صحيح أنها لا تتوصلات. ودليل ذلك حديث معاذ بن حكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصل بالناس فعطف سرجن فقال الحمد لله فقال له عاوية يرحمك الله فرماهم الناس بأفصالهم من إليه. فقال وَاثَكْلَ أُمِّيَا نعم رضي الله عنه فجعلوا يضعبون على أبخارهم يسكتونه فسكت ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه قال معاود بن حكم رضي الله عنه فبي أبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهر وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصعب فيها شيء من كلام الناس إنما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره في بالإعادة ولو كان ذلك مفته لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يعيد <تصفيق> طيب وكذلك لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته طيب لو تكلم موسوسا في بعض الناس وصل، تاوى الشيطان وصل له ومع كثرة الوصل فبدأ يتكلم ما تقولون؟ ما مغلوب. مغلوب على أمر. يعني بعض الناس يعيال بلايا خلي الشيطان ينطقه ما أراه. لا سيما فيما يتعلق في مسألة الخلاء. دائماً يأتي الناس يستفتون يقول إنه طلق زوجته لغصب عليه ما أرى لكن أجرى الشيطان على نسان هذا الكلام فالمهم أن الكلام لا يبطل الصلاة إلا إذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه فأما إذا كان عن جاهل عن جهل أو نسياء أو غلبه فإنه لا يبطل لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون إن فعل المحفور مع العذر لا أثر له ولا ترتق عليه شيء كل المحذورات كل المحذورات مع العذر لا ترتق عليه شيء وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيره حتى محذورة الأحرام حتى الجماع لو جامع الإسلام قبل التحل الأول ناسيا أو جاهلا نعم فإن حجه صحيح وليس عليه شيء هذا قائد يعني مؤسسة على أصل وهو قول تعالى ربنا لا تعقلنا نسنا واخطعنا <تصفيق> وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل القلوب وقوله في الصيد ومن قتلهم منكم ما فكل المحضورات إذا فعلا إنسان أنه معدوم فيه في الزيهة فإنه لا اثر لها ولا حظülة 你 أيضا طيب هي حتى بيadder أهل أثاني هي ما هو في الفائد الأهل الثاني هم و ما ما يا لو كان العيب بالصلاه الله يقوم الله اللي قام يعني ما ما نجيب له له الكلام هاي, هاي, هاي على الكلام من هذا ان عليه نعم. هذه في وجود القيام يجب أن يستثنى ذلك النافل. الصلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعد يستثنى منها النافلة هذا إذا جعلنا الصلوات في هذا الصلاة عامة إن جعلناها خاصة بالفرائض ها استثنى نعم. يستثنى منها من الطالب يستثنى منها النابلة لدلالة السنة على جوازه من قاعد إلا أن يكون المراد الصلوات الفرائض خلال السنة ويوخ المناعة الكريم من آيس الثانية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل لقوله فإن خفتم فرجال أوروبا وأن هذا الدين يسهم لأن هذا من التيسير على العباد ويستفار منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا لأن الراجل سوف يتحرف حركة ثيرة بمشيس ويستفاد من جواز الصلاة على الراحل على الراحلة في حال الخوف لقوله لقوله أو ركفان كذا أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة إلا إذا تمكن من الإتيام بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك لأنه به على وجه التمام أما على الراحلات الأخرى من بعير وسيارة فإنه لا جوز وكذا في الطيارة فإنه لا جوز أن نصلي على الفريضة لأنه لن يتأكى من أن نصليها على الكمام ما يتمكن يأتي منها على التمام إذا تمكنت تقوم وتركع وتسجد فلاك لكن ما تفعل أما إذا خفت خروج الوقت يصلي على أي حال من إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال لهم الطجر وفي أي مكان طيب وقومه ويستفاد من آهات الكريمة من آهات الكريمة أيضا أنه يجب على الاتّياء المر القيام على التمام متى زال أن يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو العبادة على التمام متى زال عذر لقوله فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تفعلوه ومن فوائده أيضا النصارات من الذكر. قوله تعالى فاذكروا الله والكلام هنا نعم في ومن فوائدها أيضا بيان منة الله علينا في العلم لقوله كما علمكم ما لم تكن متعلمون ومن فوائدها أيضا بيان نقص الإنسان لكون الأصل في الجهل حيث قال ما علم تكون تعلمون فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه, يعلمه الله عز وجل ويستفاد من الآية الكريمة أيضا الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستحل بعمله وعلمه وقوله كما علمكم والرد على الجبية أيضاً لتوجيه الأوامر إلى الإنسان فقول حافظ وفاذكروا الله وما أشبه لأننا لو قلنا بأن العبد المجبور صار توجيه الخطاب إليه من تكليف ما لا يطاق ولا يمكن تطبيقه وهل يستفاج منها وجود صلاة الجماعة؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إن قلنا يستفاج الجبل الجماعة وأن الخطافة لموجه الجميع صار معناه أن الخائف الواحد نعم لا يصلي راجع وراكب ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وإن كانت تتناول الفرق ثم قال تعالى مجدد ترس نعم فسر العالم الشيخ عبد الله وربما يثفل من هذا مع انه ما ما تعرض الله تعالى في هذه الايات التي ثم قال تعالى: والذين توفوا منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاعا إلى الخيل إلى إلى الحول غير إقرار القراءة قوله وصية فيها قراءة وصية ووصية فعل وياتي شرط توجيههما في العراق وقوله الذين يتوفون في الذين يتوفون مبتداً وقوله وصية أو وصية من هذا يؤخذ خبر مبتدا، فإن كانت بالنصب فإن خبر مبتدا جملة فلية تقدير يوصون وصية أو نوصيهم وصية على خلاف الفداء، هل الوصية من الله أو منه؟ إن كانت من الله فالتقدير التقدير نوصيهم وصية. وإن كانت منهم فالتقدير يرسلون وصية وأما على قراءة الرفض وصية فإن الخبر تقدير عليهم وصية لأزواجه عليهم وصية لأزواجهم فهمتم الآن أين الرابط الرابط الضمير في الجملة المحتوفة سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية أو نوصونا وصية هو المحذوف وقوله متاعا إلى الحول متاعا هذه مصدر لفعل المحذوف مصدر لفعل المحذوف التقدير يمتعونهن يمتعونهن متاعا إلى وقوله غير إخراج هذه إما صفة المصدر محتوَه يعني متاعا غير إخراج يعني متعة غير مخرجين فيها أو أنها حال من الفاعل محتوَه من الفاعل في فعل محتوَه وقوله فلا جناح عليهن هذه لا أناك الجنس واسمها وخبره وقوله من معروف متعلق لفعلنا والباقي واضح يقول الله عز والذين يتوفون أن يقبضون والمراد قبض الموت لأن الوفاة وفاته وفاته وفات نوم ووفاته موت فمن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فهذه وفاة النوم طبعا ومن وفاة الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوقي بكم ثم إلى ربكم ترجعون ومن وفاة الجامعة لهما قوله تعالى الله يتوفى لأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها يعني ويتوفى التي لم تموت في منامها ومن أي لقسام قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وفاة النوم. النوم على الطول صحيح، وإن كان بعضهم ذكر أنها وفاة موت لكن الصواق أنها وفاة نوم وقوله والذين يتوفون منه انتفاهم لاسنهم ممنوع، والذين توفون منكم أيقبرون أي إيش؟ وفات الموت ولا وفات النوم الموت, الموت. الموت. طيب. ومن الذي يتوفى جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه. مضافة إلى الله، ومضافة إلى ملك الموت، ومضافة إلى رسل الله. فمن ورودها مضافة إلى الله؟ الله صلّى الله عليه تعالى: أي وفات الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها يتوافر الأنفس من مضافة إلى ملك الموت. وفات ملك. قل ملك الموت الذي نعم. ومن ورودها مضافة إلى الرسل ملاك. <تصفيق> جاء أحدكم موت توفت, رسولنا وهم, نعم. توفت رسولنا وهم لا يقردون فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا لأنه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنها تحمل على وجوب فإضافته إلى الله لأنها وقعت بأمره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى وإذا كان الأمر يتوقف على أمر إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه ولهذا نقول بنى فلان قصره أي أمر ببنائه وقال بنى عمرو العاص بن ملينة الفسطاط أي أمر ببنائها وعما إضافتها إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يقبض الروح وأما إضافته إلى الملائكة فلأنهم أعوان ملك الموت فإما أن يكون المراد من الملائكة الذين يعارجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحقوم ثم يقبضها ملك الموت أو أن المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت لأنه تنزل عند الاحتضار ملائكة إلى الميت، ملائكة رحمه ملائكة عذاب ثم يقبض ملك النوت الروح ويعطي ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزل. إذن الآية هنا مبنيه المجهو يتوفون فتعم كل هذه الوجوه وقوله منكم الخطاب لعموم العلم الأمة وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم لأن القرآن عبد الله نزل للجميع إلى يوم القيامة فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة وقوله يذرون أزواجا معطوف على قولي متوفون ومعنى يذرون يتركون وقول أزواجا يعني أزواج لهم وهو جمع الزوج والزوج للشيء ما كان مزوجا معه مختلطا معه وكذلك يقال للشف زوجا لأنه يجعل واحد اثنين وقوله وصية لأزواجهم اختلف فيها العلماء عن المعنى وصية منهم لأزواجه أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم وبينهما فرط فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم يوصون لأزواجهم صار المعنى أنه أنه يلزمهم أن يوصوا لأزواجهم إذا قلنا التقدير عليهم وصية يكون عليهم وصية لأزواجهم وصية نعم يوصون وصية خبرية جملة خبرية بمعنى الأمر وإذا قلنا وصية من الله للأزواج فالمعنى أن الله أوصاه بذلك والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في في آيات الفرائض وصية من الله ويوصي الله في أولاده نعم وقوره متاعا إلى الحوض لا لأزواج مزوجات متاعا إلى الحوض يعني أنهم يوصون يعني يمتعون إلى الحوض بالنفقة والكسوة وعما السكنا فأفادها قوره غير إخراج غير إخراج وقوره غير إخراج من أين الميس قد مات ولكن غير إخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده ومنه البيت الذي تسكنه زوجة، وقوله متاعا إلى الحول أي إلى السنة من من موته إلى أن يأتي عليه الحول والمراد في هنا السنة الهلالية لأنها هي المواقيت الشرعية كما قال الله تعالى يسألنا أم العهلة قولها مواقيت للناس والحج فإن خرجنا يعني أنتم لا تخجوهن لكن هل لنزمهن البقاء في هذا نعم لا قل هذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسنا من معروف فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف إن خرجنا قبل الحول فلا إذنى عليكم لأن الخيار لهم ولكن لا بد أن يكون ما, ما, ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقرر الشرق وتقرره العادة، فلو خرجت من البيت على وجه مُنكر، كما لو خرجت متبلجة متضجيبة تتعرض للفتن هل علينا جناح ولا لا؟ نعم، لأننا طيّرنا معروف، والله عزيز حكيم، عزيز أيد عزة، والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه. أنه عزيز في ملكه عزيز في قدره عزيز في امتناعه عزيز في ملكه غالب لا يغذر عزيز في قدره يعني عظيم القدر وعزيز في امتناعه أي يمتنع أن يناله السوء وأما الأول الأول فإن منه قول فإن منه قوله تعالى يقولون لإرجاعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل يعني الأعز في ماذا؟ في الغلبة في الغلبة والقهر قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وأما الثاني الذي هو عزة قدر فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز علي يعني أنك غال علي وذو قدر في نفسك وأما الثالث هو الامتناء فإن منه قولهم هذه أرض عزاز عزاز يعني شديدة قوية وعندنا في لغة العامية يقول هذه أرض عزاز عزه هنا ألف أي أي قوية فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السوء هذا هو مع العزة كما أشار إليه ابن القيم وأحناه الله في النونية وقال فالعز حين إذن ثلاث معه طيب وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنهم مأخوذون من الحكم والحكمة حكم والحكمة فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى أنه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم نعم طيب أما حكيم بمعنى حاكم فهنا كثيرة في اللغة العربية ولا تحتاج إلى شواهد يعني معروفة وأما حكيم بمعنى محكم فإن فعليًا تأتي بمعنى مفيد. كما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوه فالسميعون بمعنى المسمع إذن فالحكيم بمعنى المحكم يعني الذي أحكم كل شيء أحكم كل شيء حكم به أيتقنه ووضعه <تصفيق> بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل. ولهذا قيل إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه مع الإتقان والإجادة. وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة. نحن قلنا الآن إن الله حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرف. فمن الشرع قومه تعالى أَفَحُكْمَ الْجَاهِدِيَةِ يَبْغُومُ أَفَحُكْمَ الْجَاهِدِيَةِ يَبْغُومُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لَقَوْمِ يُبْغُومُ هذا عيش هذا شرع وكذلك قومه تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلك حكم الله يحكم بينكم هذا حكم شرعي، ومن الحكم الكوني أو أحد يخط يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني حكم شرعي ولا ولا قدري، حكم قدري. لأن الحكم الشرعي هو غير من شرعا محكوم له بأن يبرح الأرض، لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نور. طيب وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين المراد به جميع. يشملهما يشملهما جميعا فهو أحكم الحاكمين كونا وأحكم الحاكمين شرع طيب ثم نعود فنقول إن الحكمة تتعلق بكل من النوعين أي من الحكم الكوني والشرع فحكمة الله تعالى ملازمة لحكم الكون والشر، ثم نقول مرة ثانية بالحكمة إن الحكمة لها صور ولها غاية، فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين والغاية أن يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم. وهذا ثابت لله عز وجل في الحكمين ولا لا؟ ثابت في الحكمين فخلق الأشياء والحكم عليها وعلى أفعالها كلهم موافق للحكم للحكمة ثم الغاية من هذا الخلق أيضا موافق موافقة للحكمة هذا هو تفسير آية الكريمة ويرادها وقراءاتها أما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور. من فوائد العيادة الكريمة أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت. لا. لا. لا. لا. انتبه انتبه. نعم. اسمها من أين تروح؟ من قول أزواجنا. ألا يقول قائل إن المراد باعتبار مكان كان ها؟ خلاف العاصل طيب إذا قلت إن تبقى زوجها يرجع علينا مشكاء أنها لا تحل لأحد بعدها مقيلة لإيش لأ أو بنتها العدة. طيب ويدم لذلك أن المرأة إذا مات زوجها فكازا أن لها، ولو كان الأحكام الزوجية يعني يعني منقطعة ما تجاز لها أن تغسل زوجها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته هو لا نعم. أن الزوج يوصي لزوجته لزوجته بوصية من الله أنا قلت هكذا عشان تشمل القراءتين يوصي بوصية من الله قصدي عشان يشمل المعنى إيه. يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة نعم وينفق عليها من إيش؟ من تركته هذا ما تريده الآل فهل هذا الحكم منسوخ لأن لدينا الآن حكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدى السنة. والحكم الثاني أنها تتربص بمقترى وصيته لمدة السنة طبال إختلف العلماء في هذه الآية. فمنهم من قال إنها منسوخة في الأمرين، ومنهم من قال إنها منسوخة في في في وص وصية المال، ومنهم من قال إنها غير منسوخة فيهما. هذه ثلاث قوال منسوخة في الأمرين، غير منسوخة فيهما. منسوخة في المال دون غيره طيب نشوف الذين قالوا إنها منسوخة فيهما قالوا أما البقاء في البيت لمدة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق والذين يتوفون منكم ويدون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا إن في أنفسنا بالمعروف وهذا مذهب جمهور وهذا قول جمهور المفسرين وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان من أفضل الله عنه لماذا أبقيت هذه الآية والمنسوخة ولماذا وضعتها بعد آية ناسخة وكان الأولى أن تكون المنسوخة نعم قبل الآية النأسر لمراعاة الترتيب فأجاب عثمان رضي الضرحان لأنه لا يغير شيئا كان سبقه من قبل يعني لأن الترتيب بين الآيات توقيف ما يمكن نغيره فالآية هذه داقية تولف الرسول عليه الصلاة والسلام وهي جتلة في القرآن وفي مكاس ولا يمكنها المغير وعلى هذا فتكون هذه الآية ما منسوخة بالعذة السابقة بالنسبة للعيش بالعدة وأما بالنسبة للمال فقالوا إنها منسوخة في آيات المواريث لقول ولهم الرؤو ولهم الثمن وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث انتبه فعلى هذا تكون منصوفة بالنسبة للحكمين جميعا وقال بعض أهل العلم إنه لا نسع إنه لا نسع في المرضع أي أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها لكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته لمدة سنة جبرا لخافرها وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة وكانوا في جاهلية تبقى المرأة بعد لوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها وليست في بيتها أيضا وإنما تكون في حبش صغير كوخ صغير بوسط البيت وتبقى لا لا تتبهر ولا تأخذ فضلاتها فضلاتها شعورها وأظافرها وأوساخها ونها نحيضها كل ذلك يبقى لمدة السنة وإذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان طير أصفور أي شيء من الحيوان وقالوا تمحشي به تمحشي به يقول في الحديث فقل ما تمحشت في شيء إلا مات بشيء إلا مات الكريم. ثم تخرج وتاخذ بعرة ب على البعير وتاخذها وترمي بها. ولهذا قال نبي عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحوت. إشأنا إلى شيء. إلى أن جميع هذه الأشياء التي جرت عليها هي أهون علي من رمي هذه البعرة. يجب قمت بعمل موت تقومي ويضرنا أبوات لكن هذا يجب أن نعلق عليها وهذا وهذا ليس عاما في جميع الأحكام اتوالها زيادة وهذا ليس عاما في جميع الأحكام هذا الفائدة القول وهذا آخرها وهذا ليس عاما في جميع الأحكام نعم، وتنقطع أيضا، وتنقطع في تمام العدة. طيب، أفاد الثاني الزوج موسي. يوصي وصية من الله الزوجة، ها؟ لأن الزوجة يوصي وصية من الله لزوجته بعد موته. نعم. أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها مثلك. نعم. تعال. نعم. ووو نحن قلنا يوصي وصية من الله. قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. إنما ترى فلنا. هل هذا ما تفيده الآية؟ فهل هذا الحكم ميسوخ؟ الحكمين. الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله لمدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص بمثابة وصية لمدة سنة. هل هذا؟ حكم السوق، الحكمين؟ كيف لا خلاف الأول والثاني؟ إذا كانت طلما الله سيدنا لا توجد، ولا توجد ما ينادي. أحسن الله وصوت البلد، وصوت البلد وقد سلكا. وصوت البيت. نعلق على بقيتها فهمنا أن من اهل العلم من يقول ان الآية لست في الموضعين لا بالنسبة للوصية لأن تبقى في البيت ولا بالنسبة لإبقائها مدة الحوال أما بالنسبة لبقائها في البيت فقالوا ان هذا مما جرت العادة سامح فيه، فإذا أوصت الزوج زوجته أن تبقى في بيته، هذا أنهم يسير وليس وليس ليجة بمال وقطع المال هي له، وأما بقاءها هي لمدة حول كامل، فليس هذا على سبيل الوثوق حتى نقول إنه نسخ بآيات العدة، لأن آية العدة تدل على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها لمدة العدة إن كانت حاملة حتى تضع وإن كانت تضع الحامل فأربعة أشهر وعشر أما هذه الآلة فإن الله تعالى قال فإن خرجنا فلاجمها علينا ولا يمكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب لأنه لا تعارب وقد علمنا مما سبق أن من شرط النص لا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نص وعندي أن القول بالنص في مسألة الوصية بالمال وهو السكن والمتاء قول قول وأما بالنسبة لعدة فلا نص كان الجمع ومتى أمكن الجمع فإنه لا نص يستفاد من الآلات الكريمة أن الله عز وجل في رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته كما قال الله تعالى والله جعل في النفس مزوجا لتسكن لله وجعل بينكم مودته وعطفه فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة الزوج لزوجته ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها زوجها بأن تبقى في البيت يحل لها أن تخرج ولا تنفذ وصيتها. لقوله فإن خرجنا فلا أحد عارف. لأن هذا شيء يتعلق بها وليس وليس لزوجها مصلحة فيه. وعليه يترضع عنها فإذا أخرج. لو أوصى زوجته أن تتزوج من بعده فهل لازمها أن تنفذ روصية لا لازم لأنه إذا كان لازمها أن تبقى في البيت في المجد الحول فلأن لازمها أن تبقى غير متزوجة من بعد أولى وهكذا أيضا نؤخذ منه رياسا كل من أوصى شخص في أمر يتعلق به بنفسه بنفس له فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها. السبب من من هذه الآيات الكريمة أن المسؤولين عن النساء هم الرجال من قوله فلاجناها عليكم مخاطب رجاء عن استئذان النساء ويستفاج من أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعا قولي فلاجنها عليكم فيما فعننا في أنفسهن من معروف يدل ذلك على أنهن لو فعلنا ما ليس بمعروف فعلينا الإثم فيستفاج يتفرع على هذه الفائد أخرى أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من إقامته ومنعه من المنكر فإنه يأثم. طيب هل هذا يعارض قوله تعالى ولا تذر وظرا من ذا يعني مثل أنا ولي على ولدي وفعل أمر مُنكر وباستطاعتي أن أنعه منه فهل أثم؟ <تصفيق> نعم أفل. أفلا يعادغ هذا قوله تعالى ولا تزر وذكوه أخرى لا لأني ما دنت مسؤولا فإنني إذا فضت في مسؤوليتي كنت وازرا ووزري على نفسي ومن, فو ومن فوائد الآثة الكريمة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن في جميع أحوالها والمعروف هو ما أقره الشرع هو العرف جميعا فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا حل لها أن تخرج وعلينا إذا خرجت أو حاولت الفروج علينا أن نرجعها من فوائد الآثار الكريمه إثبات السنيين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من صفة سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابق هر التضمن وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس فليس كل صفة متضمنة لسن وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيه بخلاف أسماء الإنسان مثلا فإنها, فإنها ليست مشتقة من معانيه قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد الشيطان من أكبر عباد الله. وقد نسمي هذا الرتل محمدا وهو مذمن ليس فيها خصة حميدة لكن أسماء الله ورسوله والقرآن كلها أسماء ذات تحمل معانيها وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لسفة وقد تكون سفة واحدة أو صفتان أو أكثر كما مر علينا ومن, ومن فوائد الآية إثبات العزة والحكمة على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، لأن الله أطلق، قال عزيز، وقال حكيم، ليكون عزيزا في كل حال وحكيما كذلك في كل حال. ثم قال عز وجل متى اليوم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم. وللمطلقات متاع الجمل هنا مكون من مفعول وخبر، فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدى مؤخر، وهو قوله متاع في المعروف ومن ثم ساغ الابتداء به وهو، وهو نكر، لأنه يجوز الابتداء بالنكره إذا تأخر المبتدى. وقوله حقا حق هذه مصدر فان الثالث حتى ذلك تقريبا لأن للمطلقات متاع جملة خبرية تثبت الحق قولي لا مثل قولي بمالك فابني أنت حقا صرفا لأن هذا مصدر مؤكد لمروح جملة فالأعكاب لعامل وأيًّا كان هذه المنصوبة على المنصرية والمتقين يعني له التقوى والتقوى تقدم لنا مرارًا أنها قيام بطاعة الله على علمًا وبصيره وما أحسن ما قاله طلق بن الحبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوات الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى إقار الله طيب يقول عز وجل للمطلقات متى للمطلقات كلمة مطلقات كما يعلموا جميعا تعتبر من الألفاظ العامة من ألفاظ العموم أولى لأن ألف فيها يسم موصور يس كما قال المالك وصفة صريحة صلة ألف إذن للمطلقات عام كل مطلقة بدون استثناء ومتاع يعني ما ما تتمتع به من لباس وغيره وقور بالمعروف متعلق بالمتاع يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف اي ما يعرفه الناس وهذا قد يكون مفصلا بقوله تعالى فيما سبق على الموسر قدره وعلى المقتدر قدره متاع بالمعروف ويكون معنى متاع المعروف اي على الموسر بقدر إساره وعلى المعسر بقدر يساره و هذه الآية يقول الله عز وجل فيها متاع بمر حقا يعني, أمر يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متقل لله عز وجل وقوله على المستقين لا يعني أنه لا يجب على غير المستقين ولكن تقييده بالمستقين من باب الإغراء من باب الإغراء والحث مثل ما يريد أحياناً قول فقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل لمره تؤمن بالله واليمن الاخر أن تفعل كذا وكذا لا يحل لما تؤمن بالله واليمن الاخر أن تفعل كذا وكذا يعني من الامثله أن تحد على مية فوق ثلاث فقول لا يحل لمره تؤمن بالله واليمن الاخر لا يعني ان من لا تؤمن بالله واليمن الاخر يحل لها هذا من باب الإغراء والحف كما لو قلت لك لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا أو لا يفعل هذا إلا ذجال المقصود من ذلك الإغراء والحف وأيضا تقيد بالمتقين يفيد أن التزامه من منتق الله عز وجل وأن من لم يفدم فقد نقصت التقوى ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا فنبحث فيها هل هذه الآية منسوخة أو لا وهل إذا قلنا أنه محكمة هل هي عامة أو, أو يعني يراجبها العموم أو عامة يراجبها الخصوص أو عامه مخصوصة فعندنا الآن عدة مباحث المبحث الأول هل الآية منسوخة أو محكمة والمبحث الثاني إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات أَوْ لم يُرَدْ بِهَا الْعُمُومِ مِنَ الْأَصْرِ فَلْهِ عَامٌ أُلِدَ بِهِ الخصوص لننظر الآية الكريمة واضحة أو بعض الأصحر الآية الكريمة العموم فيها ظاهرة من أين يؤخذ؟ من طول المطلقات الله تعالى لم يستثن شيئا لم يستثن المطلقة قبل الدخول ولا من سمي لها مهر نعم في الأطلق فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول نعم وغيرها وحين وحينئذ نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر قد ذكر الله تعالى لها متأة فيما سبب والمتعة وإن طلقتمهن تدى جناح عليكم إن طلقتم النساء ما نمتشوهن أو تفضلهم قريضة ومتغوهن على المسي قدر وعلى المسي القدر وحينئذ لا يكون في الآية هذه نفسه لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر المضلقة قبل الحقول التي لم لها مهر حكمها مطابق لهذه الآية ولا غير مطابق ها مطابق. مطابق. مطابق. مطابق كلتا الآيتين تدل على وجود المتعة كذا ولا لا وإذا كانت الآية العامة تدل على وجود المتعة التي معنا وتلك الخاصة تدل على وجود المتعة فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وقد مرت علينا هذه القاعدة وعليه فتكون الآية السابقة ومتعوه النعم وستقدر تكون فردا من أفراد هذه الآية وحينئذ لا أشكل فيها طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض لها التي فرض لها وش الواجب لها نصف ما فرضتهم وإن طلقتموهن من قبل تمسيوهن وقد فرضنا من أفريضة فنصف ما فرضتهم إلا أن طيب هل يجب عليها يجب على زوجي أن يمتعها مع تنصيف المهر أو يقال إِنَّهُ لما سمي المهر صارت الْمُتْعَةُ هنا نَصْفَ الْمَهَرِ تقولون؟ لأن نصف المهر متعة لا شك العسلية ما في وقتنا هذا إذا صار المهر أربعين ألتنا كم يكون نصفه؟ أشري متعة ما شاء الله حصف الثيار وكل شيء نعم. نعم ربما نقول هكذا ونقول إن من كل قد قد تقول وقد لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المدى طيب إذا قلنا بذلك فهذا يكون مخارفة لهذه الآية أو موافقة لكن لما كان المهر فيها مقدرا اكتوفي بالتقديد فقل نصف نعم إن قلت أنها موافقة فلا إشكال وإن قلت إنها مخالفة فحين إذن تكون هذه الآية عامة لكن خصصت بماذا؟ بمن طلقت قبل الدخور وقد سمّرها الرابعة طلقت بعد الدخور ثالثة قل قد فعد الدخور وقد سمي لها مهر سمي لها مهر نعم. تدخل في هذا تدخل في الآية نعم. طيب إذا قلنا تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمتيع ظاهر وإذا لم تقبله صار معناه يلزم بما سماه وجبات وبالمتاع هؤذا بأمره ولكن هذا مشكل لأننا نقول إذا كنتم تقولون إن المطلقة قبل التفوح المفوض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النص فإن المطلقة بعد التفوح لا يلزم لازم زود لها إلا ما سمى وهو قياس واضح في... نعم وهو قياس واضح لأنه لا فرط بينما قبل الدخول وما بعده أما إذا كان قد سلمها المعرض وأنفقت فهذه قد نقول بوجوه المتعة بوجوه المتعة ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب متيء في هذه الحالة ويحملون الآية على الاستحباب وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب لأن هذه الآية كما تشاركون فيها تؤكد وجوب المفعى من ثلاثة أوجه قوله للمطلقات متى وإذا كان لها فمن يجب لي أن أقوم بحقه والثاني قال حقا والثالث على المتقين كيف نقول هذا المستحب ولهذا هذا شيخ السامن من ثمية رحمه الله إلى أن المتع واجبة حتى في هذه السورة حتى بمن طلقت بعد الدخول وسمّرها ما وقال إن الآية هذه صريحة ولا فيها ناس طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم نسمى لها مهار طلقت بعد الدخول ولم نسمى لها مهار كما الواجب المتعة هو واجب لا شك فيه ولكن ما هي المتعة هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفى ولم يسمى لها ما، فقال لها ما من نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واقع امرأة منا بمثل ما قلنا. وعلى هذا هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسلم لها مهر ماذا يجب لها يجب لها مهر المثل وهو متح هذا هو ما تقضي هذه الايه هذه الايه فصار المطلقات هن اربع اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول وفؤا وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول واحدة سمية لها مهر والثانثة مسلمة اثنتان بعد الدخول واحدة سمية لها مهر والثانية لم يسلم بقي خامسة وهي من شرط في عقدها نفي المهر بأن قال قبلت النكاح على شرط أن لا مهر عليه فما تقوم فيه؟ في فصحكي. فصحكي. فصحكي. فصحكي. فصحكي. في هذا خلاف من المذهب أن الفاسد هو الشر وإذا فسد الشر صار وجوده كالعدم وصارت كأنهم رأت مفوضاً يعني لم يسملها مهر ويجب لها حين إذن مهر المذب و اختار الشيخ الرسام العميّ أن النكاح باطل غير صحيح لأن الله إنما حل لنا ما فيه المحرمات بشرط أن نبتغي بالماء. قالوا حل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا شرط نفِي المهري، فرأى حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب إلى الثواب. وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها كان لم يدخل بها وعيد العقد من جديد وعيد العقد من جديد وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل ببطئها إن كان قد وطاع ويعاد العقد على رأي الشيخ سالم الزيني. فالحاصل الآن إننا عرفنا أنه مطلقات أربعة خمس مطلقات خمس وهذه الأخيرة عرفت المتعة. و كان بعد الدخول فلا مهر لها. هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. عرفتم وجوبا معلوم تقدم منها وجوبا لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضح أن رجلا لما نزلت العادة الأولى متعوهن بالمعروف على المنسى قدرهم وعلى المقتر قدرهم متاعهم بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن الله تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم مت فأنذر الله هنا وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين فأوجبه الله فهؤلاء يقولون إن الآية عامة، نعم، أريد بها الفصوص. شيخ سالم رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقها وأنها واجبة. هذا أحد قولي. والقول الثاني عامة لكل مطلقها وواجبة إلا في من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها. لأن الله ذين ما ما يجب له وهو نصف المهر عرفتم ونحن إذا نظرنا إلى آية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية هذا ظاهر الآية لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة وعلى هذا فنقول ما قدر الش... ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها قبل الدخول لم نفرض المتعة باتفاق الآياتين ولا لا باتفاق الآياتين بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا وهذا تجب المتعة تنبني على الخلاف في هذا المثال ولو قيل إنه يفرق بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة لو قيل بهذا القول لكان له وجه الرابعة من كل بعد الدخول ولم يفر لها فهذه لها مهر المتعة وقد نقول إنه يستغنى بها عن عن المتعة لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد ف أو على الأقل بسببين لكن اتفق فوجب الاقتصار على واحد منهم أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامه فإنه يشكل على ذلك قوله للمطلقات اللام للإستحقاق وقوله حقا وقوله حق. المتقين هنا <تحفل> الذين، <تحفل> ها كذلك؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك أي مثل ذلك البيان. الكاف إذا في محل المفعول المطلق في محل المفعول المطلق وعامله قوله يبين أي مثل ذلك. السابق ذلك البيان السابق يبين الله لكم آياته ومعنى البيان التوضيح التوضيح أن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء وقوله لكم يحتمل أن اللام للتعديه تعديث الفعل يبين ويحتمل أن تكون اللام للتعليم أن يبينوا الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتبه وقوله آياته يشمل الآيات الكونية والشرعية فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آيات الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات علامات واضحة على وجود الله عز وجل وعلى ما لهم حكمة ورحمة وقدرة ولقد حدثني رجل عن شخ كان في المنزه مع أصحاب الله وكانوا والعجيب بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكد فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارض من المسك. فلما خرج من البلد وجد الأرض منطرة. فمشى غير بعيد فإذا الأرض يادسة ما فيها مطر. فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة. فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة خمسة محلات ما بين يابس وممطر ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجهل يفكر كيف هذا ونزل صنع هذا فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله فأخذ القوارير فكسرها ثم لاهب إلى فحب. لما وصل إليهم وإلىهم ينتظرونه بفارغ الصبر. ويقول الله عفيك أبو فلان أبو فلان صجت علينا أبقيت علينا وما أشبه ذلك. فقال لهم نعم أبقيت عليكم وأنا رأيت كذا وكذا. وهادن الله عز وجل وهذه قواريركم مكسرة. فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحب صاحبي ومن, و... ومن لم يوافقني فلا أرى عينه بعد ذلك هذه قصة واقعة مؤكدة هذه من آيات الله الكونية وشف كيف ستراجل بها وهكذا بقية العيات الكونية يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق الآيات والسرايه مبينه ايضا نعم مبينه موضحة لا, لا اشتباه فيها ولا خفاء كلها بائنة واضحة وقول لعلكم تسكنون لعل هنا للتعليم تعقلون لعلكم تعقلون لعل هنا التعليم اي باجل ان تعقلوا فهيك قوله تعالى إن نجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا فكذلك يبين الآيات لأجل أن نعقل هذه الآيات عقل فهم وإدراك أي كلا العقلين فيستفاد من هذه الآيات الكريمة يستفاد منها إيش ماخذنا فوائد الأول إيش ماخذنا فوائد حق هذا أي طيب كلها السابقة من وَلَّذِينَ وَتَأُفْهِنَا مِكَوَذَا وَلَّعُشَأَ وَالْمِطَلَّقَاتِ بس ثلاثة الثانية لك الله طيب <تصفيق> باستفاغ من آية الكريمة وللمطلقات متاع ومعروف وجوب المتعة لكل مطلقة ووجه ذلك ايش العموم في قوله وللمطلقات إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص عام أريد به الخاص ما هو الخاص الذي أريد به؟ قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مار وعلى رأيه تكون هذه الآية توكيدا للآية السابقة يكون توكيد الآية السابقة فقط ولم تأتي بزيادة معنى. أما على ظاهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه وفي موضع آخر قال إنها تجب المتعة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها فإن لها نصف المعرض نعم ويستفاد من الآد من الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها. من أين تأخذ؟ من قول حقا على المتقين ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الفرد أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الانتتاء فعلاً في المأمور وتركاً في المحمول من أين تأخذ؟ من قوله على المتقين لأن تعليق ذلك المتقين دنيا على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى على أن عدم القيام به مخالف للتقوى وأن القيام به من التقوى نعم وأما الثالثانية فمن فوائدها إظهار من الله على عباده ببيان الآيات لقوله كذلك يبين ومن فوائدها أيضا أن مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على قد يخفى على الإنسان حكمتها لأن الله, الله جعل بيان ذلك إليه قال كذلك يبين الله لكم آياته ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على المفوضة أهل التجاهل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأم من أين تؤخذ من قوله يبين الله لكم آياته لأن أهل التفويض وما التشيب يقولون إننا إن الله تعالى لم يبين ما ما أراد في آيات الصفات وأحاديثه وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها وفيها رد على على أهل التحريف كيف ذلك؟ لأن أهل التحريف يقولون إن الله لم يبين وإنما البيان ما ندركه نحن بماذا بعقولنا فنقول لو كان المراد ما أر ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه فلما لم يبين ما قلتم قل ما أنه ليس المراد ومن فوائد الآيات الكريمة الثناء على العقل من أن يتأخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون لكن المراد به العقل الصريح الثالم من الشبهات والشهوات أما العقول غير الصريحة فليست بعقول بل هي أهوأ والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءه لفتت السماوات والأرض ومن فوائد الآية الكريمة استاذ العلة لأفعال الله مناسخ من قوله لا ألكم تأقلم ومن فوائده أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشر حكم غير مبين من أين يُؤخذ؟ يبين. من قوله؟ يبين, يبين, يبين الله لكم آياته. آيات هذه مفرض جمع مضارف. فيعود. طيفاً قال قائل إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا. فالجواب أن ذلك إما لقصور في فهمنا وإما لتقصير في تدبرنا. أما عن النص باعتبار ذلك لم يبين فهذا شيء مستحيل. واضح؟ طيب ثم قال تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إن شاء رئيس ثاني وحفظ ما فيها سأل, ما فيه سأل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلى أخر. الاستثام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير يراد به التقرير والتعجيب أيضا في هذه الآية وقوله ترى أي تنظر والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأجتى خطابه وأيهما أحسن الأخيث لأنه عام إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ولم يبين لها جوجل من هؤلاء الذين خرجوا فقيل إنهم من بني إسرائيل وقيل إنهم من غيرهم والحقيقة أنه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم وإنما الذي يهمنا إيش القصة والقضية لوقعه أما جنسهم لا يهمنا وقول خرجوا من ديارهم أي من من بيوتهم وأحياهم التي يأون إليها وقول وهم ألوه الجملة في موضع نصب على الحال من الواضح كلمة ألوه هي جمع كثرة ولا جمع قلة كث كث نشوف جمع أقلها أربعة أفعلة أفعلوا ثم فعل ثم كأفعال ثم عقل ألوث من أي الأربعة؟ لا منها إذن فهي جمع. فما عدد هذه هذه قيل أنها ثمانية وقيل ثمانون ولا شك أنهم جمع كثير ألوث. وإذا نظرت إلى صيغة اللف، وهم ألوف تجد أنها تدل على أكثر من أربعة وألوف كثيرين عالم كثير حذر الموت هذه مفعول لأجل والعامل قوله خرج، خرج هي عامله يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء أو الموت بالقتال في سبيل الله في ذلك قولان لأهل العلم فمنهم من يقول وهم أكثر مفسرين إن المراد خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل فأراد الله عز وجل أن يديهم أنه لا مفر من إلا إليه فيقول عز وجل وهم وقيل إن أنهم خرجوا حتى الموت أي الموت في القتل لأنه دهمهم العدو ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفهم يقتلهم العدو فالذين قالوا بالأول قالوا لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولم يقل حذر القتال تبين أنه, أنه نزل في أرضهم وباء فخروا خوفا من هذا الوباء الذي يقتلهم والذين قالوا بالثاني قالوا لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله فكأن الله تعالى عرضوا قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله أن نحي. يقول يقول الله سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحي. قال لهم قولا كونيا أو قولا شرعيا. كونية كونية, كونية, كونية, كونية, كونية, كونية, كونية يعني ما أمرهم أن يموتوا لأنه لو أمرهم أمر شرعيًا أن يموتوا لا لا لا لا ما ما أتوا ما يقدرون يقدر واحد يموت نفسه، ها يقدر يقدر يكتب نفسه ولا لا ما يقدر الله بل ولا يريد لا يريد فالقول إذا قول قول كوني فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً ها؟ أن يقول له كن فيكون إذن قال الله لهم موت واستفدنا منها نعم يبيدين بالفعل بعد موت ثم أحياهم ثم أحياهم بعد موته مكلمة ثم تدل على التراح وأنه أحياهم بعد مدة وهل أحياهم بسبب أو بغير سبب قال بعض المفسرين إن نبياً من الأنبياء مر بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم وقال بعض المفسرين إن الله أحياهم بدون دعوة نبي وأي قوي ظاهر الأفضل؟ الثاني, آمين الثاني آمين يعني الأول لا دل إلى عليك السياق وعلى هذا فنقول إن الله أحياهم ليري العباد آياته ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو اللام هنا للتوكيد وذو بمعنى صاحب فضل على الناس والفضل بمعنى العطاء والتفضل ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا كلا الناس ولا القليل منهم أكثر. الأكثر فعندنا قليل وعندنا كل وعندنا أكثر وعندنا مساوي هولا. ها، كذا فهد وش قلنا كثير أو أكثر كثير أو أكثر أو كل أو القليل طيب أكثر الناس أشكرهم إذا في الناس من يشكر نعم. نعم ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور فإذا الأكثر يقابله القليل قليل من عباد الشكور هذه الآية الكريمة إذا قال قائل ما وجه الفضل فيها نقول وجه الفضل أن الله تعالى أرى إباده كمال سلطانه وأنه لا مفر منه ولا شك أن هذا من فضل الله أن يدك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته ونقول أيضا فيها فضل آخر أن الله تعالى أنجاهم أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه أنجاهم لماذا؟ بالإحياء فنجوا إما من الوباء على قول وإما من العدو على قول آخر وهذا فضل ولا لا وهذا فضل يستفاد <تصفيق> من هذه الآية الكريمة عدة أمور أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة لأن قوله ألم ترى يدل على إيش التقرير والتعجب وأن هذا أمر واقع وانظر إلى أمثلتها في القرآن تجدها هكذا ألم نشرح لك صدرك؟ معلوم لغى معلوم. معلوم. معلوم. ألم نجعل له عيني؟ معلوم لغى معلوم. معلوم. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ معلوم. ألم ترى إلى ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك بأصحاب الفين معلوم ولا لا؟ كل هذا أمر معلوم فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلوم ولهذا جاءت بصيغة التقرير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من قدر الله. من أنا يؤخذ؟ قول الله ثم فقال لهم, فقال لهم الله مو؟ وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطعن إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه فرارا منه أما تخرج لسبب آخر فلا بأس. ومن فوائد الآيات فوائد الآيات الكريمة تمام قدرة الله عز وجل لقوله موت وما لا ما إذا لقول ثم إحياء فيستفاد منها تمام قدرته بإماتة الحي وإحياء الميت ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث يا عبد الله فيها دلالة على البعث وجهه إن هؤلاء أحياهم بعد أن أماتهم وقد ورد في هذه الصورة بيان وثرت على الموتى في خمس المواضع أظن أنها سبقت الموضع الأول في قوم موسى قوم موسى أنهم أخذتهم الصائقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موته والثانية قصة القتيل الذي آمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب في بعضها فضربوه في بعضها فأحياه الله والقصة الثالثة هذه مجد. مجد. ما بعد جسد لا هذه الآية والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قرية وهي خاوة لأروشيا فقال <تصفيق> أن يحيى ذي الله بعد موته فأماثه والله أعطى ثم مبعثه وستأتي إن شاء الله تعالى والقصة الخامسة رحيم <تصفيق> <ها؟ تصفيق> رصة إبراهيم رب ألني كيف تحن الموت قال لا أولم تؤمن قال بلى ولا فيضمع النقل هذا خمس حوادث في سورة واحدة كلها تثبت البعث وأن الله تعالى قادم على ذلك طيب ويستفاد من من, من الآية الكريمة أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذه من الحلاك من فضله لقوله إن الله لذي فضل على الناس ويستفاد منها أن لله نعمة على الكافر من قوله على الناس عام ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرى وعلى الكافر نعمة في الدنيا فقط ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم لأنه قال إن الله لا ذو فضل ثم قال أفكر الناس سيشكوه وهذا على سبيل الدم ولا على سبيل المرح الدم فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا ويستفاد من آية إثبات القول لله فقال لهم الله موت ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا يقول له كن معناها أن الله يتكلم بما أراد ما هو يقول كن فقط بل يتكلم بما أراد كن كذا نعم لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين مجمل ولما قال الله القلم أكتب قال ربي ماذا أكتب يصير معناه قوي يكون أي الأمر المستفاد من من هذه الصيغة لكنه يكون أمرا خاصا فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال إيش نعم أمطر أجها السحاب وامطر مثلا ما يقول كون بس بل يكون بالصيرة التي أراد الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز حذف ما كان معلوما وأنه لا يناف البلاغة وهو, وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف بإيجاز الحذف من أين يؤخذ لا خرجوا بيحث لا, لا. فقال الهم والله موتوا ثم أحيا لا شك في الكلام محذوف التقدير فماتوا نعم فماتوا ثم أحياهم وهذا كثير في القرآن ويسمى إيجاز الحذف أي الاقتصار الاقتصار وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اختصار. اختصار الفرق بينهما اختصار نقول اخصر ها على اختصار بقى بقى بقى معناه نقلل ما اقلل لفظه واكثر معناه يعني اقلل الحروف مع بقاء المعنى والاختصار اختصار. احذف بعض الشيء واقصر على بعضه نعم نعم التعجيب No.